ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولن يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيع الله ورسوله لا يانتكم من اعمالكم شيئا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 قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن 119. ويقول عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 110. إن الله يعلم ويب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون